الا رابع حرام هل لي الا رابع حرام هل لي من على, أمن علي أمن يجودي بمدمعه <تصفيق> وين اللي يجود اموي الاربع اربع سيدتي قضاء الحوائج هالليله ابدعت العباس حلفك اي وين يجي جو يمد معه ويعشي اميل اربعا رابع عمره هاللي ما شاء الله رابع عمره هاللي اي اميل ما وعيف ويليف وا ويل ويف والخيد ماتي ميل مستعفاب ابو حام هالليله ابو حام هاللي ضحك وافد مع قصوره هليله اياله تخص صابه عمرو عارم هليله ما شاء الله راب عمرو عارم هليله ايه يبقى اسم هاو يبقى اي شيء مهوية داغا نذكى ذكرى يلقى مرها بيحبو حصم الديل رابع بيحبو حصم الديل ايه اقصيدها اللهم ارزقنا يا رب اقصد هي ويتمر وعكت يصب يتحقل امر اسماعبر حرام هذه الليله بعم حرام هذه الليل اذكر كره ويناعينا عه تشأل ميشت عالفاجعه طابع محظم هالليلي طابع محظم هالليلي اي اي اي اي اي يما ايجد ويتائه ل جعل لي عصا ارك ربي وحطم هل ربي عببي <تصفيق> وحطم اي جد ويتعيله قعليل يا صرع بكى ربي الله قلبين ربيع ما شاء الله اي قعله بحكي اني شحصه ايه يا ليل بيحكي انا اعيش حصل يا ليل ه عاب عشانك تلا يا محمود عالم الليل ايه يا ليل حيسه <تصفيق> يا ليله بيحياني عيش حيسه يا <تصفيق> ليله عاش عينك عيش له بيحشي يعني ايش قطع وما انحار قال يا محمود عالم هالليله عالم له زينب ما ايجت قالت لي زينب ما ايجت قالت لي همس بي Quan Galetile zibma ece Gal ilhemmez